البقره وما اجابوه به وما حصل منهم من التباطؤ والتكلف في السؤال إلى ان ذبحوا هذه البقره فاحيا الله القتيل ودلهم على قاتله قال الله تبارك وتعالى تعقيبا على هذه الواقعة واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون واذكروا اذ قتلتم نفسا يعني حين قتلتم نفسا فاضاف هذا القتل الى المجموع باعتبار انه صدر من بعضهم فهو ليس بخارج عنهم فصاروا يتدافعون ذلك فداراتم فيها كل فئه تدرا ذلك عنها وتدفعه الى غيرها والله مخرج ما كنتم تكتمون وتخفون بشان هذا القتيل لاحظ ان هذه الايه التي جاء التعقيب بها جاءت متاخره بعد القصه وفي البدايه حصل القتل وحصل التدافع فأمرهم موسى صلى الله عليه وسلم بان يذبحوا البقرة لكن ذلك جاء مؤخرا في الذكر وإلا فالواقع أن ذلك من حيث الحصول أنه متقدم على أمرهم بذبح البقرة وبعض أهل العلم يقولون في توجيه هذا التأخير أنه في مقام هذا المقام مقام ذكر مساوئ بني إسرائيل ومثالب بني إسرائيل ومعايب بني إسرائيل على سبيل التفصيل فلو أنه ذكر هذا في البداية لكان السياق واحدا يعني أنهم قتلوا قتيلا فتداروا فيه فموسى صلى الله عليه وسلم أمرهم لحل هذا الإشكال أن يذبحوا بقره. لكن لما قدم الأمر بذبحهم بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذا يعتبر بمفرده يعني هذه الآيات التي أجابوا موسى وأجابهم في هذه السؤالات وما قالوا قبل ذلك أتتخذنا هزوا أن هذا يدل على عنتهم وتمردهم ثم بعد ذلك أيضا قتل هذا القتيل وكل طائفة تتهم به الأخرى وتدفع التهمة عنها فهذه كانها منفصله فمقام بيان العيوب والمثالب يقتضي التفصيل فهذا ليس بمقام اجمال والله تعالى اعلم ثم ايضا يؤخذ من هذه الايه واذا قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون إظهار الحقائق للناس والبيان الذي يبينه الله تبارك وتعالى لهم فيما يحتاجون إليه أن هذه من نعمه الجزيلة على عباده التي يمتن عليهم بها الله تبارك وتعالى أيضا يخرج ما يكتمه اهل الباطل ويبين الحق ويظهره فيحذر الإنسان من أن يكتم شيئا من الباطل والشر وما إلى ذلك فإنه لا يخفى على الله جل جلاله والله تبارك وتعالى يفضحه بذلك متى شاء فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون اضربوا هذا القتيل بجزء منها لاحظ في البداية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هنا مباشرة فقلنا ضربوه ببعضها وذلك أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى صلى الله عليه وسلم ذلك فهو مبلغ عن الله وجاء هنا الأمر مباشرة من الله تبارك وتعالى فيحيى هذا القتيل الذي فارق الحياة ويخبركم بقاتله ففعلوا فأحياه الله عز وجل وأخبرهم فهذا الإحياء الذي شاهدوه قال كذلك يعني كذلك الإحياء يحيي الله الموتى هذا الإنسان الذي خرجت روحه من جسده وصار جثة هامدة تماما كهذا الجماد يعيد الله عز وجل إليه الحياة من جديد فيتحرك ويتكلم ويعقل وهذا من أعظم آياته سبحانه وتعالى الداله على قدرته وأنه يحيي الموتى. وقلنا إن هذا أحد الشواهد الخمسة في سورة البقرة التي تندرج تحت نوع من أدلة قدرته على البعث وهو أن أقواما قد ماتوا فأحياهم الله تبارك وتعالى من جديد كل ذلك يريهم ربهم تبارك وتعالى الايات الداله يعني العلامات الداله على قدرته وكمال علمه وانه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وانه يحيي الموتى قال لعلكم تعقلون وعرفنا في بعض المناسبات أن من أهل العلم يفسر لعل في جميع القرآن بأنها للتعليل كل لعل في القرآن يقولون فهي للتعليل إلا في موضع واحد وهو قوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي كأنكم, كأنكم تخلدون والمصانع فسرت في الآية بمعان من أشهرها أن المصانع هي القصور يعني ما كأن الإنسان سيوضع في لحد كانه يخلد حينما يبني هذه القصور الفارهة وما علم أنه سينتقل منها إلى حفرة جوانبها غبر ليس فيها فراش ولا وساد وليس هناك غطاء غير التراب وليس معه زاد إلا العمل الصالح لعلكم تعقلون من أجل أن تعقلوا بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وأنه يبعث من في القبور وأنه تبارك وتعالى يجازي العباد على أعمالهم ويحاسبهم وأنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية وأنه يظهر ما خفي على الناس أو أخفوه متى شاء كيف شاء ولو بطريقة لا يتوقعونها يعني من الذي يتوقع أن هذا القتيل سيحييه الله عز وجل من جديد وينطق ويخبر عمن قتله فهذا يحمل العبد دائما على مراقبة الله عز وجل والاتعاف والاعتبار يؤخذ من هذه الآية فقلنا ضربوه ببعضها هذا البعض مبهم غير محدد فمثل هذا المبهم يتحقق المراد بأي فرد أو بأي جزء أو بأي بعض منه يعني لو ضربوه بيدها أو برجلها أو برأسها أو ضربوه بكبدها فإن الله تبارك وتعالى يحييه فقلنا اضربوه ببعضها هذا الإبهام يدل على أن ذلك يصدق على أي جزء كان، ثم أيضا لاحظ اضربوه ببعضها ينبغي الأخذ بمثل هذا والبعد عن التكلفات والسؤالات الخارجة عنه اضربوه ببعضها بأي شيء كان لكنهم بدوا يسألون سؤالات لم يكلفوا بها فالخروج عن المقصود لا شك أنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة تاره يؤدي الى المشقه في التكليف وكما ذكرنا سابقا فيما يذم من السؤال وكذلك ايضا يدخل فيه او يحصل بسبب ذلك ضياع موطن العظه والعبره وهذا كثير في حياه الناس فإن مثل هذا يصرف الإنسان عما هو حري بالعناية ليحصل المقصود بالاتعاظ والاعتبار سواء كان مما يتعلق بالقرآن أو بغيره القرآن انظروا إلى كثرة التكلفات فيما يسمى بالمبهمات من القرآن حينما يذكر الله تبارك وتعالى خبر أصحاب الكهف أين هذا الكهف؟ أين يقع؟ وتجارب ودراسات الشمس ودخول الشمس والزوايا وما الى وما الذي يفيد يوسف صلى الله عليه وسلم ألقي في بئر في غيابة الجب أين هذا البئر وما الفائدة موسى صلى الله عليه وسلم تجلى ربه تبارك وتعالى للجبل فجعله دكة أين هذا الجبل تحديد هذا الجبل لو كان في هذا فائدة لذكره الله عز وجل ولكنه اشتغال بما لا طائل تحته سفينة نوح صلى الله عليه وسلم من أي أنواع الخشب وكم عدد الطوابق ومن أول من ركب في السفينة ومن آخر من ركب في السفينة وما الذي يعنينا من هذا من الفائدة يقولون آخر من ركب الحمار وتعلق إبليس بذيل الحمار فخرجت الفأرة في السفينة تفسد وخاف الناس من الأسد فالقى الله عليه الحمى فعطس فخرجت الهرة من عطسته فخافت الفأرة فاستخفت كل أخبار لا قيمه لها أخبار بني إسرائيل ما الفائدة من هذا وذاك فتضيع مواطن العبر ويشتغل بمثل هذا ما لون كلب أصحاب الكهف وما اسمه يذكرون اسماء لهذا الكلب ما الفائدة العبرة هنا في ذكر القصة ليست في لون الكهف أو في عدد هؤلاء الفتية أو في موقع الكهف وهكذا ما يذكر من عرش بلقيس ما مقدار هذا العرش ما طوله وما عرضه وما ارتفاعه يذكرون تفاصيل وكلها مبناها على أخبار إسرائيلية لا تصح ولا يبنى عليها علم ولا غلبة وهكذا ألف بعض أهل العلم وألفات خاصة بهذا الموضوع المبهمات في القرآن سواء كان ذلك من الأشخاص أو المواضع الأماكن أو كان ذلك من الأوقات أو غير هذا من أنواع المبهمات هذا بالنظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى وفيما يجري في العبر والعضات في الحياة تسوق الخبر فيه عظه وعبرة فيترك الناس موطن العبرة وينشغلون بالأشياء الأخرى ما نوع السيارة اللي وقع لها هذا كم عدد الأشخاص منهم من اللي كان يقود السيارة وهل فلان هو أبوه فلان أو جده فلان ثم تحول القضية أحياناً إلى جدل في قضايا لا علاقة لها بالموضوع جدل فلان الذي يسكن في المكان الفلاني يأتي الثاني يقول لا ما يسكن في المكان الفلاني هو يسكن في المكان الآخر هو في الحي الفلاني وجدل ثم تحول القضية إلى نوع من الخصومة أنت تكذبني والثاني يقول لا أنا ما كذبتك تحولنا الآن من قصة سيقة للعبرة ولعبرة إن هذا الإنسان أسرع إن هذا الإنسان خاطر فوقع له مكروه اعتبروا بهذا القدر فقط تحولت القضية الآن هو فلان او فلان سيارته كذا الثاني يقول لا سيارة ميب كذا ثم تعال هذا الجدل الطويل ثم الآخر يبدأ يتكلم أنت معناها تكذبني لا أنت اللي أنا ما كذبتك أنا ما شاننا بهذا فتضيع بعض الناس هكذا يفكر وهكذا يناقش هكذا يأخذ الأمور وهذا غلط سواء كان هذا فلان أو ابن فلان أو الركاب خمسة أو أربعة أو لون السيارة أبيض أو لون السيارة أصفر أو لون السيارة أبقع وماذا يعنيني أنا من هذا ايا كان يسكن أين وين تريد يسكن في أي حي حي الفلاني هو في الحي الفلاني كفاية وماذا تقول يسكن في الحي الفلاني الآخر ويسكن في حيين مع بعض انتهى عطونا موطن العبرة بس تحولت القضية لشيء شيء آخر جدل فهذا غلط لا تؤخذ الأمور بهذه الطريقة دعك من هذه التفاصيل وهذه اللواحق والتوابع والذيول فالعاقل ينظر إلى مواطن العبر ويقف عندها ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا الحاله التي آلت إليها أمور هؤلاء القوم كان المتوقع أن هؤلاء بعد ما رأوا هذه الآيات رأوا هذا القتيل أحياه الله عز وجل رأوا هذا القتيل أحياه الله تبارك وتعالى أن قلوبهم تلين وتخضع فهذه آية عظيمة سأل مات فأحياه الله عز وجل فيكون هؤلاء في غاية الخشوع والخضوع والتذلل لله عز وجل والاستكانه واليقين التام الذي حصل هو عكس هذا تماما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 وخوارق العادات التي تسمى بالمعجزات ما زادكم ذلك إلا قسوة لم تلن هذه القلوب أمام هذه الآيات الباهرات التي رأيتموها بأعينكم حتى صارت القلوب بهذه المثابة كالحجارة أو أشد قسوة لأن من الحجارة ما يتفطر يشقق يتفجر منه الأنهار ومنها كذلك ما يحصل به التشقق فيخرج منه الماء الحجر القاسي الغليظ في غاية الصلابة يتشقق ويتفطر ونوع منها يسقط يخر من الأعلى من قمم الجبال وأعاليها من خشية الله تبارك وتعالى وهذه القلوب في غاية الصلابة فهذا يدل على لؤم هؤلاء القوم وسوء حالهم وقسوة قلوبهم فمهما رأوا من الآيات فإن ذلك لا يؤثر فيها بل يزيدها غرضة وقسوة ثم لاحظ قوله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم فهذا حصل منهم بعد رؤية هذا الأمر الذي يستبعد معه القسوة فكيف تقع وتتحقق وبهذه الدرجة أعلى درجات القسوة كالحجارة أو أشد قسوة لماذا أشد قسوة لأن الحجارة يحصل فيها تشقق وتفطر فيخرج الماء ويتفجر أو تسقط من خشية الله هذه القلوب لا يخرج منها ماء ولا تلين ولا تستكين ولا يحصل منها ولا من أصحابها خرور من خشية الله تبارك وتعالى قد يقول قائل لماذا لم تشبه بالحديد فيما يبدو لأول وهله أن الحديد أشد قسوه من الحجارة هذا أجاب عنه جمع من أهل العلم بأن ذلك والله تعالى أعلم باعتبار أن الحديد يلين في النار والله تبارك وتعالى قل قال عن داود صلى الله عليه وسلم وألنا له الحديد فهو يلين بل النحاس الذي هو أشد قوه صلابة من الحديد وأسلنا له عين القدر النحاس لكن الحجارة ولذلك أخبر الله عز وجل عن النار أعذنا الله وإياكم والدين أخوانا المسلمين منها وقودها الناس والحجاره كان فيها حديد لسال ولكن الحجارة قيل حجارة الكبريت أنها أشد توقدا وقيل الأصنام التي كانوا يعبدونها نكاية بهم تسعر بها النار فهي كالحجارة أو أشد قسوة ولاحظ ترقى وصفها شبهها بالحجارة ثم قال أشد أو أشد قسوة بالاعتبار السابق بشبه هذا الامر المعنوي قسوه القلوب بامر محسوس ولاحظ التعبير هنا بقوله او اشد قسوه ما قال فهي كالحجاره او اقسى اقسى ثم قست فهي اقسى وانما قال اشد جاء بافعل التفضيل من غير ماده الفعل قست ما قال ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أقسى من لا قالوا أشد من أشد قسوه. أعبر هنا بالمصدر الصريح قسوه قسوه. واجاب أفعل التفضيل وما جاء به من مادة الفعل أقسى من الحجارة. فهذا أكثر دقة. وقوة في التعبير عن شدة القسوة أشد جاء بافعال التفضيل أشد وجاء بالمصدر قسوه قسى يقسو قسوة فهو قاس فهذا يدل على فرط هذه القسوة ووصفها بالشدة فالقسوة تتفاوت ولكن هذه بلغت الغاية في القسوة الذي لا تدمع عينه ولا يخشع قلبه حينما يسمع كلام الله يتلى من أوله إلى آخره ولا تدمع له عين ولا يخشع له قلب لا شك أن هذا يدل على قسوة في قلبه والله يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق شهر كامل نحن نكاد أن نفارقه وأن يتصرم والقرآن يتلى مع الصيام وتصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار ثم بعد ذلك إذا بقيت هذه القلوب قاسية فهذا يحتاج إلى مزيد من المعالجات هذا يدل على أن الأعلاق التي عليها والران أنه يمثل طبقة كثيفة غليظة لم يداوها بعد ما سمعه العبد من الآيات وما يحصل بسبب الصيام والقيام فهذا للأسف لا ينبئ بخير الحافظ بن القيم رحمه الله لما ذكر الملينات للقلب ذكر بعد ذلك النار كير النار ثم أيضا تأمل هذه الآية ثم قست قلوبكم عبر بالقسوة وما قال قوية قلوبكم ففرق بين قسوة القلب وقوة القلب وثبات القلب قسوة القلب مذموم وجعلنا قلوبهم قاسية وهذه القسوة تكون بسبب كثرة الذنوب والغفلة عن ذكر الله عز وجل وكثرة الفضول، فضول الخلطه، وفضول النظر، وفضول الكلام، وفضول النوم، وفضول الأكل والشرب، كل هذه تسبب قسوة في القلب. أما قوة القلب فهذا مطلب شرعي. قوة القلب تعني ثباته، تعني رباطة الجأش، تعني الشجاعة في مقامات الشجاعة. والإقدام تعني الثبات والصبر أمام المصائب فلا يتزعزع ولا يتضعضع ولا ينهار وإنما يبقى متماسكا فهذه قوة القلب قوة القلب أمام الشهوات قوة القلب أمام الشبهات فلا يكون القلب كالإسفنجة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لتلميذه ابن القيم أوصاه نصحا فيما يتعلق بالشبهات جعل قلبك مثل الزجاجة ولا تجعله كالإسفنجة يتشرب الشبهة قل ابن القيم نفعتني هذه النصيحة كثيرا ونحن نقول الأصل أن الإنسان لا ينظر في الشبهات ولا يقرأ ولا يسمع ولا يتيح لأحد أن يلقي في قلبه شبهه ثم بعد ذلك يستطيع الخروج منها وهكذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يفرق هذا التفريق الذي ذكرت بين قوة القلب وقسوة القلب فالقسوة مذمومة والقوة محمودة قلب القوي الثابت والذي لا يضعضع أمام الشبهات ولا ينهزم أمام الشهوات ولا يسقط أمام المصائب والمكاره والشدائد ونحو ذلك فيكون قلبه قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن الجمادات تعرف ربها وخالقها جل جلاله وإن منها لما يهبط من خشية من خشية الله حجر ولهذا جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال ما ترد حجر من رأس جبل ولا تفجر نهر من حجر ولا خرج منهما إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن قاله مجاهد ابن جبر وهو من أجل تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما فهذا على كل حال له دلائل كثيرة الله تبارك وتعالى قال يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد، وكذلك قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فكل ما في هذا الكون مسبح لربه وخالقه جل جلاله وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث حجر ولما كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع يخطب إلى جذع ثم بعد ذلك وضع له صنع المنبر فلما وقف على المنبر صلى الله عليه وسلم حن الجذع كحنين العشار كحنين العشار يعني كحنين الناقة العشراء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسكنه وأخبر أنه لو لم يفعل لحن إلى يوم القيامة هذا جماد حن إلى غير ذلك من الشواهد والدلائل التي تدل على أن هذه الجمادات قد يجعل الله عز وجلها من الإدراك ما تعرف به ربها وخالقها جل جلاله وتقدست أسماؤه فهذه على كل حال بعض الفوائد وهدايات تستخرج من هذه الآية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداتا مهتدين الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وايه صحبه